لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره ز ي في ن ه ق ل و ب م و ك اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وين طه فتاني من المؤمنين قتالو فاصله ح بينهما ف إ ي م ب غ ت إ ح د ا هما على ا ل و خ ر ى فاقاتلولاتي تبغي هتافي ى ايلا ا م ر ا ل ل ا فايم فاصله ح بينهما بلعدل ا و اقوسيطو ان الله يحبو المقوسيطين